Bismillahirrahmanirrahim. Ida satau syukat, wa adznat lirabbihaa wa hukat. Waida al-ardu muddat, wa alqat ma fiha wa tukhlat, wa adznat lirabbihaa wa إنسان إنك كادح إلى ربك كدح فملاقيه فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرورا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 بلاء إن ربه كان به بصير فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق لا تركب نقبا عن طبق فما لهم لا يأمنون